الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م ق ل ع ا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ل على رسول وعلى آله عليكم م أجمعين ورحمة ي ن ماذا قال العقلاء والحكماء في الوقت منهم من قال الوقت كالذهب إ ن لم تدركه ذهب ومنهم من قال أ ن الوقت كالسيف إ ن لم تقطعه قطعك ومنهم من قال ابن آ د م ابن وقته ومنهم من قال وقتك ما أ ن ت فيه من ا ل ط ا ع ة و إ ل ى غير ذلك من الحكم والمواعظ والفوائد حول أ ه م ي ة الوقت ونحن نريد أ ن نتحدث عن و ق ف ة مع النفس من أ ج ل محاسبتها ومن أ ج ل الوقوف مع حقائقها ونقائصها وماذا استفادت ا ل أ ي ا م تتسارع والشهور تتلاحق و ا ل أ ع و ا م تنصرم والسنين تنقضي والله عز وجل يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه أن يخلف بعضه بعضا لمن أ ر ا د أ ن يذكر أ و أ ر ا د شكورا إ ذ ا كان ا ل أ م ر كذلك هل س أ ل كل واحد منا نفسه هذا السؤال ماذا قدمنا ل آ خ ر ت ن ا وماذا استفدنا من ا ل أ ي ا م والشهور والسنين التي مضت أ ل ا ت ل ا ح ظ و ن يهل ا أ ح ب ة أ ن أ ي ا م ن ا تمضي و أ ن س ن ي ن ان تمر فبتالي ا ل ا ل أ ي ا م تمضي ب س ر ع ة وهذا من أ ش ر ا ت ل س ا ع ة أ ن ي م ر ا ل ع ا م ك ا ل ش ه ر و أ ن ي م ر الشهر ك ا ل أ س ب و ع و أ ن ي م ر ا ل أ س ب و ع كاليوم و أ ن ي م ر ا ل ي و م ك ا ل س ا ع ة و أ ن تمر ا ل س ا ع ة ك ا ح ت ر ا ق ا ل س ع ف ه او كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ا ل أ ي ا م تمضي والوقت يتسارع ونحن في ح ي ا ة فيها جديدان الليل والنهار ي أ ت ي النهار فيذهب الليل ويذهب الليل و ي أ ت ي النهار وكان عيسى عليه السلام يقول الليل والنهار خزانتان فلينظر أ ح د ك م ما يودع فيهما أو ماذا يودع فيهما م ا أ و د ع ن ا في ليلنا وماذا أ و د ع ن ا في نهارنا يعني ح ق ي ق ة مرت بنا ا ل أ ي ا م سراعا ومرت بنا السنين تباعا سيد ج الواحد منا نفسه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان كاذح إنك إ ل ى ربك ك ت ح ا فملاقيه الليل يحملك يسلمك إ ل ى النهار والنهار يسلمك إ ل ى الليل واعلم أ ن ما مضى منهما لا يعود أ ب د ابدا مثلا اليوم يوم من من اليوم الساعة لا ولا كذا كذا كذا كذا هذا ا يتكرر ي هو شهر سنة ت ط ق البارحة كان غيره غ و غيره غيره وبعد عام غيره لذلك كان لذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول من حكمه ما من يوم تطلع فيه الشمس إ ل ا واليوم ينادي يقول يا ابن آ د م أ ن ا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني ف إ ن ي لا أ ع و د إ ل ى يوم الوعيد لا يرجع هذا اليوم الذي مضى لا الزمن هذا يرجع يستطيع يوقف مضى أحد أن ولا يستطيع أ ح د أ ن يسترجع الماضي إ ل ا إ ذ ا كان مجرد ذكريات وبالتالي نحن نريد أ ن نستفيد من هذا التسارع وهذا التلاحق في ا ل أ ي ا م والسنين من م ر ا ق ب ة النفس ومحاسبتها ل أ ن النفس م ي ا ل ة للتفلت وهي تحب الخروج عن الضوابط والقوانين ج ا م ح ة للتمرد فبالتالي نريد أ ن نقف معها كل واحد ي س أ ل نفسه و يقول كم عمري ا ل آ ن إ ذ ا كان متوسط عمرك أ ر ب ع ي ن س ن ة يعني أ ي واحد يقول ا ل آ ن أ ن ا عمري نحسب على زول عمري اربعين س ن ة الباقي خلي لو أ ن شخصا قال عمري ا ل آ ن أ ر ب ع ي ن س ن ة اعلم ب أ ن هذه ا ل أ ر ب ع ي ن س ن ة ثلثها قد ضاع في نوم ل أ ن ابن آ د م إ ذ ا كان ينام ثماني ساعات في اليوم على أربعين مدار سنة ن ف إ هذا تقريبا سبعتاشر وخمستاشر غير لعب سنة سنة نوم سنة غير مكلف ه أ اجد من النصف هذا غير العمليات ا ل ح ي و ي ة ا ل أ ك ل والشرب و ا ل إ خ ر ا ج هذا ي أ خ ذ مننا تقريبا خمس سنوات في ا ل أ ر ب ع ي ن سنه ة ذ ا المجاملات كم بقي من الوقت العبادي غير بقي ليعبد فيه رب كم من س ب ح المطلوب ن ه و ت ع ا ى ا ل منا في هذه ا ل ح ل ق ة والتي هي تحت عنوان و ق ف ة مع النفس أ و ل شيء ينبغي أ ن ي ك و نعرف قيمة الزمن وأن نعظم قضية الوقت وأن نعلم أن ن ق ي م ة الزمن و أ ن نعظم ق ض ي ة الوقت و أ ن نعلم أ ن عمرك ساعات وقد يحسب هذا العمر بالدقائق بل قد يحسب هذا العمر ب ا ل أ ن ف ا س هذا ا ل أ م ر ا ل أ و ل يقول ا ل ع ل ا م ة ابن القيم رحمه الله كل نفس يخرج منك لم تزدد به قربا من الله ف أ ن ت في خسار ثانيا المطلوب منا أ ن نجعل ا ل آ خ ر ة هدفا و أ ن نجعل الدنيا تبعا لهدف ا ل آ خ ر ة والله يقول إ ن الدار ا ل آ خ ر ة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أي إ ن الدار ا ل ا خ ر ة هي ا ل ح ي ا ة ا ل ك ا م ل ة التي لا نقص فيها ثالثا من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة جدا ب ا ل ن س ب ة لنا جميعا لا بد من ا ل ت و ب ة ل أ ن ما مضى لا يدرك ولكن يمكن تداركه بالتوبه ة يبدل ل ل ا سيئات بحسنات كثير وإلا ما نتم فإن فإن لم مضى كثير وفي الذي مضى بعض تفريط و بعض تهاون ا ل أ م ر الرابع لابد أ ن نقطع من وقتنا دقائق كل يوم نقف فيها مع أ ن ف س ن ا وقفة متفقد ومراقب ومحاسب ومقوم ومصحح وأنا أخترح أن يكون هذا عندما تخلد إلى نومك تأتي بجرد حساب تقول متفقد نظرة عندما من كم أخترح تخلد تأتي نظرته لجرد هذا حساب الصباح أن إلى كم ك ل م ة قلت كم حرام ارتكبت كم ط ا ع ة عملت ثم اجعل لنفسك نهجا قل غدا سوف افعل كذا غدا سوف اصحح كذا غدا سوف استقيم على كذا خامسا وهذا مهم جدا قاله بعض السلف لا تخالط لعابا ولا تخالط لاهيا ولا تخالط غافلا فتكون لعابا وغافلا و ل ا ه ي و د ع و ة لتحقيق ل ا س ث م ا الوقت ر في ل ودعوة ت أ ك ب ر قدر من الربح خلال ساعات أ ي ا م ن ا وساعات سنيننا وفي أ و ق ا ت و أ ي ا م عمرنا الذي سينتهي ق ض ي ي و س ن لا شك فيه إنها فرصة للاستفادة من هو للاستفادة الوقت بما فرصة أنفع للاستثمار آ خ ر ت ن ا كان أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي رحمه الله لما تقدمت به السن يكثر من ا ل ع ب ا د ة و ي ك ت ه د فقيل له يا أ خ ي أ ن ت ضعيف وتقدمت سنك قال إ ن الخيل إ ذ ا أ ر س ل ت في سباق وقاربت راس أ س م ن ت ه ه ا ا يعني ي من قربت م ل أفرغت كل منتهاها ا ع د ه ا ح ى لا تسبق وقد قاربت تسبق ت رأس وقد م ن ي كيف ي وكذلك الوضوء لكل صلاة والمصحف كانت لكل سئل قال صلاة نافع ابن ن عبادة عمر ب م جاء في ترجمة الإمام أحمد أنه كان ا في في يصلي ي أحمد ل أنه ونحن م ثلاثمائة والليلة ركعة لا يقول لا قائل ركعة أ هؤلاء لهم لهم لهم ولكنهم لا شغل لهم ولا وقت لهم كان لهم شغل ووقت ودنيا ولكنهم آثروا الآخرة على الدنيا كان ودنيا آثروا وقت وقت و ن بل تؤثرون ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة خير وابقى بعض السلف كعبد الله بن عون وكحماد بن سلمه وغيره ل أ ن ه مجتهد دائما مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى ن س أ ل الله لنا ولكم التوفيق والسلام والعون والقبول بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته